تفدك عيني ومالي أمي وابوي وعيالي وشيء ثمين وغالي يا رسول الله تفدك عيني ومالي أمي وابوي وعيالي وشيء ثمين وغالي يا رسول الله طفيك داعب خيالي مزيون سيد الرجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك والله تفداك عيني ومالي لي أمي وضياء وعيالي والشي ثمين وغالي يا رسول الله طفيك داعب خيالي مزيون سيد الرجالي قدرك رفيع معالي ونفديك وهو يا الله يا ذا الجلالي صلي بعى الدرماني على بيال الجمالين بك يا الله يا الله يا ذا الجلالي صلي بعى الدرماني على بيال الجمالين بك يا الله عالي وغالي وحالي يفديه في كل حالي والله ما يكفي ما جالي ما يكفي والله تداك عالي ومالي لي أمي وابوي وعيالي وشئ منك وغالي يا رسول الله طيفك تعيب خيالي مزون سيد الرجال قد وقظ في عي وعالي ونفديك هديا وفيك اللي جاني نراسطوع الى لراسخ رسوخ في قلبي والله هديا وفيك اللي جاني نراسطوع الى لراسخ رسوخ الجبال في قلبي والله اسمع يا عمي وخالي شايب شبابه يا هذا النبي مثالي قدوتك قدوه وخلصتك عيني وما لي امي وابويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله داك قيادي مزيون سيد الرجال قدرت رفيع وعالي و نفتك غزال خطر قابل جمال وصاح الجذع بن فعليه مشتاق والله سلم عليها الغزال خطر قابل جمال وصاح الجذع بن فعليه مشتاق والله صابر ويوم النزال ثابت بقوله فعلي صلب الجدا ونصال على عدو والله Ugali ya sura la, layfikidaa khayali mazoon sidar rijali